كلا لا ايلن لم ينته لنصف عن نصيا نصيعه كاذبه خاطئه فليدع نادي سندع الزبانيا كلا لا تطعه واسجد وقترب